وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُحَادُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ سُخْرَتًا قَوْلًا غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ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 ان تاء اكثر من في الارض بالو ك عن سبيل الله اي يتبعون الا الظن وانهم الا يخرسون ان ربه هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وكلوا مما ذكر رحم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين